سفر حجي الاصحاح الاول في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في اول يوم من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي الى زربابل ابن شاء والي يهوذا والى يهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هذا الشعب قال ان الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا هل الوقت لكم انتم ان تسكنوا في بيوتكم المغشاه وهذا البيت خراب والان فهكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا تأكلون وليس الى الشبع تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفؤون والاخذ اجره يأخذ اجره لكيس منقوب هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابن البيت فارضى عليه واتمجد قال الرب انتظرتم كثيرا واذا هو قليل ولما ادخلتموه البيت نفخت عليه لماذا يقول رب الجنود لاجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راكضون كل إنسان إلى بيته لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين حينئذ سمع زربابل ابن شالتئيل تئيل ويهوشع ابن ياهو صادق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حجي النبي كما أرسله الرب إلههم وخاف الشعب أمام وجه الرب فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا انا معكم يقول الرب ونبه الرب روح زرباب ابن شأل والي يهوذا وروح يهوشع ابن ياه صادق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب فجاءوا وعملوا الشغلة في بيت رب الجنود الهها في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك الاصحاح الثاني في الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا كلم زرباب لابن شألتئيل واليهودا ويهوش عبن صادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول وكيف تنظرونه الآن أما هو في أعينكم كلا شيء فالان تشدد يا زربابل يقول الرب وتشدد يا يهوشع ابن يهو صادق الكاهن العظيم وتشددوا يا جميع شعب الارض يقول الرب واعملوا فاني معكم يقول رب الجنود حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا لأنه هكذا قال رب الجنود هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود للفضة وللذهب يقول رب الجنود مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود في الرابع والعشرين من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا هكذا قال رب الجنون اسال الكهنه عن الشريعة قائلا ان حمل انسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا او طبيخا او خمرا او زيتا او طعاما ما فهل يتقدس فاجاب الكهنه وقالوا لا فقال حجي إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس فأجاب الكهنة وقالوا يتنجس فأجاب حجي وقال هكذا هذا الشعب وهكذا هذه الأمة قدام يقول الرب وهكذا كل عمل أيديهم وما يقربونه هناك هو نجس والان فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب مذ تلك الايام كان احدكم يأتي الى عرمة عشرين فكانت عشرة اتى الى حوض المعصرة ليغرف خمسين فورة فكانت عشرين قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل ايديكم وما رجعتم الي يقول الرب فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم الرابع والعشرين من الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب اجعلوا قلبكم هل البذر في الاهراء بعد؟ والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد فمن هذا اليوم أبارك وصارت كلمة الرب ثانية الى حجي في الرابع والعشرين من الشهر قائلا كلم زرباب والي يهوذا قائلا اني ازلزل السماوات والارض واقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها وينحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف أخيه في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل يقول الرب وأجعلك كخاتم لأني قد اخترتك يقول رب الجنود